خان الزمان بنا فشتتنا كما خانت بنا صخر ببيرة مسلمين يا باب الحوائد يا باب الحوائد مرحوم سيد مهدي الأعرجي خان تعفشتت مكان ما خان جبنه صخر بي بايعت لم لما بين العيده وجفينه كل بدريفي لقيت الغياج المظلمي الله منون منون منون لما انساه بين الميتا وجفنهه كالبدر في ليل العجاجه المظلمي افديه من بطل ماهته انسان لف الجوم عمو قهمون مدفوا الى البساله جاهشيمون والشفلول اساد الموج العربيه والله حتى اذا ما اذخنه ب سطي الحيره تقدرني جاؤا الى بنزيادك فيه جاؤا الى بنزياد في هفمضراء للقصر قد وافاه غير مسلم قال اصعد للقصر وارم موج جسمه ومن الوار د ينخض قال اصعد للقصر وارم موج جسمه ومن د هو بالتمام به للقصر وحوا مكبلون تجري دمعهم من الجوارح والفم ومسلما قتلوا ضل من له يوبل افديه من ضامن الحشا متبريمي افديه من ضامن الحشا متبريمي قادوا ممنون فعدوا به للقصر وهو مكبلون تجري ديمه همن الج والفهم حسلوه ضام لم يبلك أدوه أفديه من ضام الحشام تضرم دفعوه من أعلى الطمار إلى اتكسترت منه حان آيات